بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يفطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن نزل على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَالدُّولَ وَالدِّهَنُ فَيُدِهَنُونَ وَلَا تُقِعْ كُلَّ حَلَفٍ مَهِينٌ هَمْلَ زِمَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنْ نَاعِلِ الْقَيْرِ مُعْتَدٍ أَكِيمٍ عُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أم كان ذا مار وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الحرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتلاذوا مصبحين أن اغدوا على حرقكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محسنون ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضه يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عش ربنا أين يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن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 أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ جَعِينَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ هَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يفتطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تنسد رجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيد متيء أم تسألهم أجر فهم من مظلم متقرون أم عندهم الغيب فهم يكتبو اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقضوم لولا ان تداركه يعمت من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إنه لمجنون